ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو في يوم ذي مسغبة يتيما زام قربة أو مسكينا زام ثم كان مِنَ الذين آمنوا وتوافوا بالصبر وتوافوا بالمرحمة أولئك أصحاب المهمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مصدى